أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا للحور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسنون بِمُسَمَّعٍ مِّنَ الْقُدُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ فَاصْدَعْ بِمَا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبون فقد كذب الذين من كتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان لكير صدق الله